قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَيْنَ نَفِخَ جَدِيدٌ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ صُمًّا وَبُكْمًا فَلَا ولو أنت رأىذ المجرمون أنكسروا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إن موقن ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأمن أن الجهنم من الجنة والناس يجمعين فذوقوا بما نسيتم نقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجادا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون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 ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكون في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يَفْصِلُ بينهم يوم القيامة فيما كَانُوا فيه يختلفون أَوَلَمْ يهد كَمْ أَهْلَكْنَا مِن من قبلهم من القرون فِي في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أن